Isber ala maa yakulun Wazku'r abd naada Aouda za l-Aid Innehu أخضرنا الجبال معه يسبحنا بالعشير وَشَهِدَ تَدِينَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَالتَّصْفُرَ الْخِطَّ وَأَهْلَ أَكَانَ بَأُ الْخَصْمِ إِن تَسَوَّرُوا انذ خر على د ف ف زنج لا تخ ولا تشطط بحق بيننا بالحق ولا تشطط وهد تسعون نعجة وإن نعجة واحدة فقال وَرَدَّقُوا فِى قَوْمٍ مَّن كَانَ يَفْسُؤُ أَمِينَهُ جَنَّتِ وَإِنَّ لَكَ فِي Po و اي بيننا سبيل حق ولا مستن قلب الى